بل هو آيات بينات في صدود الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عِندَ الله وإنما أنا نذير